تظن ان يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق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 ثم كان ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ منه فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يحيي الْمَوْتَى